وما الحكم في ذكر بعض الطرق الصوفيه بلفظ A. مع التسليم بان غايه التصوف تصفيه النفس مما يبعدها عن الله فان الوسيله المشروعه لذلك هي السير على منهج الله الذي وضعه لاوليائه واعد لهم ثواب الامن والسعاده ومن المنهج الديني لتصفيه النفس ذكر الله وقد حث الله عليه ووسع مجالاته وحدوده وبصرف النظر عن حصر اسماء الله وعن اختلاف العلماء في جواز ذكره بالاسم المفرد فإن لفظ آه لم يثبت بسند صحيح انه اسم من أسماء الله تعالى وعليه فلا يجوز الذكر به على ما راه جمهور الفقهاء وما يروى من أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا كان يئن وأن أصحابه عليه الصلاة والسلام نهوه عن الأنين وأنه قال لهم دعوه يئن فإنه يذكر اسما من اسماء الله تعالى لم يرد في ذلك حديث صحيح ولا حسن كما قرره الثقات وما قيل في بعض الحواشي من أن لفظ آه هو الاسم الأعظم لا سند له والله أعلم